Hmm. <laughs> جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاعل نار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلت الإيمان والقرآن فيها الذي والله لا عين رأى كلا ولا سمعت به الأذناني في الليل والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذناني أنهارها تجري لهم من تحتهم. محفوفة بالنخل والرماني غرفتها من نوق نوين وجبرجدين وقصورها من خالص العقيال سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان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 أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع قد أشرق من الجنان قصيها والداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء التسليم بالإح. قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعال الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا له من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتاني جنات النعيم وطيبها أنعن بدار الخلد والرضوان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا في ما بقى فلا عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا في ما بقى فلا عن الإحسان بالإحسان. كن م. في ما فيما بقى تزعن الاحسان, الاحسان بلحسانيكم ومن محسنن فيما بقى فلربما تزعن